محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يتقون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوه نارك مثلهم في التوراة ومثلهم في الانجيل كزرع أخرج شطأه فازره فاستغلظ فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله 119. والصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما